Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Hacı Bayram, Sultan, Hüttis-e Sırr. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahu ahdahu la şerike lah lehu l-mulku ve lehu l-hamdu. Ve hu ahayyullahi yamutu yedihil khayr ve hu ala kulli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 شريك له له الملك وله الحمد وهو الله يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا من جاء ولا ملجأ من الله إلا إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فعينا ربنا السلام وأدخلنا دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد يا ذا الجلال والجمال والكمال والبقاء والإكراد اللهم إنا نسألك يا ستار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار يا واحد يا قهار استر عيوبنا وغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى استر عيوبنا يا ستار العيوب وغفر لنا ذنوبنا يا غفار الذنوب وطهر لنا قلوبنا يا مطهر القلوب فضلا من الله ونعمه ورحمة ونشأل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ربنا لا تآخبنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أضلع اللهم إضلاعا بالرضا وباليسر والعفي والعافية واعف عنا ما مطايا غفور واصرف عنا وعن متعلقها وعن جماعتنا وعن جميع عدنة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ومن برك الشقاء ومن شماتة الأعداء وكفنا وكفهم كل هم وغم وبلاء لا إله إلا الله القديم العظيم لا إله إلا الله الصمد الكريم لا إله إلا الله الحيد الحليم لا إله إلا الله العلي العلا لا إله إلا الله العلي لا إله إلا الله العلي الأعلى سبحانه سبحانه ما أعظم شارك اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن ونعوذ بك في الدنيا والآخرة وما بينهم عند الموت اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال عذاب سكرات الموت ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب آخر وعذاب الدين عذاب يوم القيامة وعذاب النار اللهم كنا بحلالك عن عرهابك وغنا من فضلك عن سواك اللهم إنا نعوذ بك من المشرك بك شيئا فنحن نعلم ونستغفرك عما لا نعلم إنك أنت ألاه الغيوب اللهم ما أصبح لهم نعمة ظاهرة وباطنة أو بأحد من خارك من أهل السماوات وأهل الأرض أحاصر من إنعامك يا رب وحدك لا شريكا لك فلك الحمد يا حبيل ولك الشكر يا مجيل. اللهم أصبح لنشيرك ونشير حملة عرشك وملائكتك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت واحتك لا, واحتك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أجرنا من النار بعرفك يا مجيد وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار برحمتك يا أرحمة الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يظهر عسبه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع والعليم نعود بكلمات الله التامات كلها قل كله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما خلق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 نعود بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه جل جلاله وبكلمات الله التواغمات التي لا يجاوزهم لا برهم ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم شر ما خلقه وذرى وذرى رضينا بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي بالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا ويا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان في النورين وعلي المتزا إئمة رضوان الله عليه مجمعين آمنا وبحلال الله تعالى حلالا وبحراب الله تعالى أحراما وبالجنة ثوابا وبالنار حقابا مرحبا مرحبا بالصباح مرحباً مرحباً الجديد وباليوم السعيد وبالملكين الكرامين الكاثبين الحافظين الشاهدين حياكم الله اكتبنا في غرة يومنا هذا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عده ورسوله صلى الله عليه وسلم ونشهد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة آتية لا فيها وأن الله يبعث من في القدر سبحان ربي لا الأعلى الوحى سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يهيد بعزته ولا إله غيره أصبحنا وأصبحا أمسينا وأسبسا الملك لله والعظمة لله والسلطان لله والقدرة لله والعيمة لله والليل والنهار لله وما سكن فيهما لله الباعد القهار العلي الغفار. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة نبينا محمد بن مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه أجمعين أعمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشهره من الله تعالى والبعث بعد الموت وأعمنت أن الجنة حقوق والنار حق وأن الميزان حق والصرابة حق والحساب حق بين يدي الله تعالى عن القيل والقطمير حق وسؤال منكر ونكرم وسؤال منكرم ونكرم عليه السلام في القبر وما قال الله تعالى ورسوله حق وأن الجنة والنار أخلقتاني أهل ما فريق في الجنة وفريق في السعيج وأن الله يرضى في الكبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك البعث والنشوء. اللهم لا نملك لأنفسنا نفع ولا طر ولا حياة ولا موت ولا نشورا ولا نستطيع أن أخذاء إلا ما عطيتنا يا كريم. ولا أن نتقي ولا أن أتقي إلا ما وقيتنا يا رحمن يا رحيم يا علي اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والأتوب إليه اللهم لا مانع لما أطيت ولا ماضي لما منعت ولا راد لما قطيت أحكمت ولا ينفع ذنجب من كجب أعمالنا قليل حاجاتنا كثير وإله لا بصير فضل الله تعالى علينا كثير حسبنا الله ونعم الوكيل من المولى والنصير حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم أسماء الحثنى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحبان الرحيم الملك الكتوس السلام المؤمن المحيم العزيز الجبار المتكبير الخالق الباري والمصوير الغفار القهار الوهاد الرزاق الفتاح العلي القابر الباسر المخافر الرافع المعزم السميع بصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيم الجليل جميل كريم يا جليل يا جميل ارحمنا يا كريم أكرمنا الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل قوي المتين الوليد الموصل مبديم يعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد واحد الأحد الصلب القاد المقتدر المقدم المؤخير الأول الآخر الظاهب بالي المتعارم أبو التواب المنتقم العفو الرعوف مالك الملك الجلال والإكرام ربك سبح الجميل وغني المولى المانع الله النافع الاولى الذاتي الباقي الباريث يا روح يا هادينا بالقنوطنا يا روح بيورجونا الرشيد السيد الصمد الصبور هو الصبور الذي ليس كفي شيء وهو السميع الرصير نعمل ما هو اليمن النصير افرك ربنا المصير ألا إلى الله تصير منه ألا له الخلق والأمر تبارك الله عالمي الذي تقدست عن الأشباه ذاته جل جلال وتنزهتي عن الأنفال صفاته عز الله جل جل, جل الله وتنزهتي عن الأنفال صفاته عز الله جلال جل جل الله, الله, جل الله ولا إله غيره تعالوا جل جلاله سبحانه وتعالى ما يقول الضالب معلوم كبيرا سبحانه ما أعظم شامه وبرهانه تعالى ذاته عن كل عيب تجلى الكمال الحمد لله واحد لا من جل, جل جلاله ومعجود جل لا من علة ولا إله غير للعطاء الكاشف مشهور بالإنعام تعام معلوم عز الله وبالجود أنصوف تعالى الله بالمعروف معبود تعالى الله من بالجود بلا غاية ومعروف بالإحسان بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم بلا انتهاء الذي خلق الابتداء لا ابتداء له وخلق الانتهاء قبل لا قبل له وآخر لا بعد له سلطان لا وزير له قاهر لا مشير له تبّر لا نصير له شيء لا مثل له لا, لا شبيه له دائم لا زوال له باقي لا انتقال له قديم سلطان كريم الذي لم يتخي بالصاحبة ولا ولدا لم يكن قديم لم يكن له ولي من الدل وكبره تبيرا الله أكبر والحمد لله كفيرا سبحان الله بكرة واصيلا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما وغفر جنوب المذنبين جميعا بفضله كرم وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم المعولى ونعم النصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم